وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى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 اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداب اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة ضارعة إليك اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو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 Hii a a salat, hii a a falak. La أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله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 وَيُرِ الْمَغْضُوبِ عليهم <آمين> <أم> <ألف -لا>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 ثمّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِمَّا من إِمَهِينَ ثُمَّ سَوَاهُ وَنَفَقَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةُ أَلِمْ لَمَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَيْدَاهُ ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكم بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس الهداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء أيومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 فَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نَبِذَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَمَن أَظْلَمُ مِن مَا ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّهَا مِنَ الْمُجَرِّينَ مُتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِاللِقَاءِ وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لا لمن صبروا وكانوا بأياتنا يقنون إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله هل أتى على الإلهان السالحين من الدهر لم يكن شيئاً مدبراً إن خلقنا الإنسان من نطفة أم شجري نبتله فجعلناه سميعاً بصيراً إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان بزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صدروا جنة وحريرا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 قوارير من في الضد قد دروا تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ